صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسماء بليناها بأيد وإنا لموسعون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 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعجون الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ